بوك تو دفرسات خمسة وتسعون خمسة وتسعون, خمسة وتسعون حروف العطف اثنين حروف العطف اثنين ادغني نبراسوية Odteď obíčí Josef Dala. Odteď obíčí Josef Dala. Ano, nepracuje odteď obíčí Josef Dala. Ano, nepracuje odteď obíčí Josef Dala. Ano, nepracuje Naam, obíčí taud Dala. Mundu ankad ta zauvažet. Od té doby, co se vdala, nepracuje. Mundu ankad ta zauvažet, lam ta od hiya ta šteril. Mundu ankad ta zauvažet, lam ta od hiya ta Od té doby, co se poznali, jsou šťastní. Mundu ankad ta rafa a svaha saidain. أصبح سعيدين. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. قدي التلفون متى تتصل هي بالتلفون؟ متى تتصل هي بالتلفون؟ زعيمدة؟ هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ أنا بيرجيزني. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالtelephone أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالtelephone أثناء ما هي تقود السيارة. دِيْفَاءَ سَنَتَلْفِيْزِيَّ، حَرِجَةَ هَلْنِي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي poslouchá hudbu při dělání domácích úkolů Hiya tasma' al-musiqa athna' ma hiya ta'mal wajibatiha Hiya tasma' al-musiqa athna' ma hiya ta'mal wajibatiha Nic nevidím když nemám brýle La ara shay'an 'indama akunu bila La ara shay'an عندما أكون بلا نظارة. نiets nerozumim když ta hudba لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. nits necítim když لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Vezmeme si taxi, pokud bude pršet. Pojedeme na cestu kolem světa, pokud se v loterii. se se se سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب Zaczniemy jeść, pokut brzyne przyjdę سنبدأ بالأكل ان لم يأتي بعد قليل سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.